إن الحمد لله نحمد ولا ونستغفر ونعوذ بالله من شرور الوسواس سيئات اعمالنا من يهده الله فاول ما تهدم ومن يضلل فلا تجده هوليا مرشدا سبحان الله لا اله الا الله ولا استنكر سيدنا محمد رسول الله من سلك وفاز الجنات النعيم ومن حال عدوه يمينا او يسارا رمي به في سوى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين بعد فإن أرزق الحديث كتاب الله وخيراً هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرحة أموري مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل مرات في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا على كعن كل شرح المذكاني بلوغ المرام كبنامي توضيح الأحكام من بلوغ المرام يشتنا حديثه جمالاً في السدوء عن أنس بن مالك رضا الله تعالى عنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خل فقال لا اخرجه مسلم ثقالة حسن صحيح أتمنى أن تشكر يا ترى يا يا في, في صلى الله عليه وسلم آية عن الخمر خم تتخذ خل تمانية لا عرقي كان ذكر خل في نعمل إدام والخلو. شاك طبعاً أو خلا لكاني أو خد من جايب ولا شيء. بس ذكر جايب وبجلي اشتغل. اشتغل مني آه. إذا اللي على مفردات الحديث الخمر ما أسكر من عصير العنابي وغيره إلا السنبات أو يتري يعني لا وسميت خمرة لأنها تخامر العقل فتغطيه وهي مؤنثة وقد تذكر جمعه خمور طبعا لما هنديس يأفضل بيليكوتي خمار حيث خلالك أنا بأس في الفرم لو بيليكوتي خمر لما دوي عقل ده على فروشين. لا أي خمار في الصي أفضل تبي في تغطي الوجه. خمر. يخمر العقل. عقل ده على فروشين. لا أي إشتغل أنا مي تذكر ذاك من عصير لا حرف ونف كذا لازم لا حرف دائما تعال لا ما زول عماني جاري اليبل ونف ماها بس جاري اليبل نهيمهه او اين هي جازينه او اين هي جازينه لا تقتل لا تفعل لا تشرب اذا انتش جازينه ما في على السكون بل لا ترفع لا يرفع لا يرصع كذا لا يرصعوا فعل مباركة مصورة فعل ما دام مصورة يعني لا لكن عافية <تصفيق> <متربي إيه تصفيق> نم... لا نفي بي الرفع ده بي طبعا هي جزمة لا تلعب لا لا تقتلوا الى آخره على ثلاثة يوجه. لا لو عارفين منها أن تكون جوابا مناقبا لنعم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 الا قدري الا صبر بكم سيادتك سيادتك ب على نعم اجب سيادتك مثبت و والله ما كان نعمه نريب والله ما كان وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا دائما والله ما بسياري مقابل نعم لا بلى يعني نكير وقت دائما جوابك يبقى عشانه يترك نكير. جواز بلا بلاو بلاي. طبعا بلا باحرف جرة لاين تكلم زائد طبعا بلا يعني نعم بلا, بلا, على بلا عمل بلا عمل باحرف جرة لاين هذا اللي قبل لا ي ااا بلا بلا يقمش بتأكلني بس بلا الله من الحديث الخمر محرمة حرام فعلاجها لتعود خلنا لا يجوز أتوقع بتوعي إلى لا لي وخل ولو بنقلها من ظل إلى شمس أو عكسه. هرثاذا جرد وقول وابي لا سبيل برغوش به. يقول بعض الزوكي والذكر أو عكسه. وهذا المفهوم من قوله تتخذ خلا. أما عند الشافية فلاصح أنه يطهر بنقلها من ظل إلى شمس. ليم بشافية لسم أجراته. لا سبيل برغوش به. يعني الراجل بروز عكس لا ينام يشافيه أولاً وقول شرح إنه لما جلبتني سيرز الأبرص دلوستيبالان أصل دروس ثانياً إذا خل كل ذات لا تباح بالتخليل أكيد دو جوريان كذي أنا خل أو كذي دي بل حرمتها بأقيام حرامي نقي هل ويؤذ ويؤيروا. أي بالتجديد هذا ما روا أبو داود. أبو داود طبعاً شيخ المريد شيخ نسائية. أن الخمرة لما حرمت كاتك على كحرامك سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة بس يا اللي بيغمبلك صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام من هل قذلها عندك يا قيامه. وآية أو على قهدته أن إليك أتخل مالك هذه فأمره بإراقتها فأمره مزال تداوية مزال تداوية مزال تداوية لحالة ما بموية بدون الشيء إذا ما تخللت بنفسها بدون تخليل بان انقلبت من كونها خمرا الى ان صارت خلا فانها تباح لأن غلياميا المطرب قد زال، فصار المباحث والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعذمة، بلام أجر دنياها او على قبيه ويزكاري لكي، بويخ الجوراب، بوسركا بو أو وقتي بوني سركاتي كي، ليرق إلا تكلمه، إلا تشرخش كي، شاشقنيا، بلام نج أتو بب عم لكي، فلم بسكاري توبي كييه اوقاتي اشتاق اشتاق لنفس الدايره لويتي كينيا حذيله يخوا باوينا باوي بس بكاتي فلم قال اخوي وستك اوقات احنا كنا بنضل امرك اعرفك هذا والبنزين يتن، يعني أحسنه أحسنه فرق أنا فرق مية أواني إلا أولي لا أو أو, علقة بي بي أو الحكم يدور مع التي وجوداً وعذماً، فحكم دائما لقاعدنا كده، والله مشت ما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 أو. أولها، وشر الصوفية آخرها، وشر الصوف النسائي أولها، وخير الصوفية آخرها. ليرك أنا يقدر يطلع إلى تقيا ويا قبل جاب جلابه، هو صبي قبل خير آخر. يقدر ما بس يويا زن تأخير لو يجي عندك من إذا ده بيشجع إلا تين دبيني أولويه. أو دروسي، عليهم إلا تكان مش موافقين موافقني، هو من الحديث يدل على نجاسه الخمر او فوداي بلجي لا صدوك نجاسة نجاسة كان يعني بيسا يعني ميجي هناك يا جنوش اقعدك كده شلوارد يام بانكور اذا على دجي كدروزنيش او او باسترين باسين في نجاسه لو الحديث يدل على نجاسة الخمر، أفر من بلقيس لو هي كخمر بيسا على قبيس، واللي قوليته على بلو بلقيس، القرآن من, من عمل الشيطان في الشياكة التي لك دار الشيطان، وعكب أبو أحمد الغزالي الإجماع على نجاستها، كورينا يقول له أن نجاس، طبعًا إجماعش على دارين، لما, لما كبرت إجماع دكين دا داريو إجماع لون منا كأولاد يجي ذي ولا اجمع لتنقهي كتاريخ الصلاة فاسقة هم بيجي زمان اجمعني اشكر النصي لتنقح له وبيجي زمان اجمعني اجمع كذا إجمع كذي كنص نبو مم. كنص نبويان الجماعة بيبقوا وثيقا، زادوا فيها ما الدلالة، مثلا، نعم، كاني قر، هذا غير محمد على نجاسته، وقال ابن رشد الخلاف شاذ، خامساً أما الصنعاني فيقول في سورة السلام الحق أن الأصل بالإعيان الطاهرة أو طبعاً بس في جملة تبسيط أصلها مجتشي طاهرة وأن التحريم لا يلزم النجاسة استجع حرام مثل معناه ونية كان في لا يلزم النجاسة. فإن الحشيشة ده محرمة طاهرة كذا ليك حشيشة حشيشة وحرامشة بس باجشة ألي؟ تسعال، ألي؟ كذا؟ ليكن أحشيشة؟ نه، فاشقيه نسي يعني لو راعي فاكر، نقدر إذا أنا مليك أنا هم شرني, شرني وكل مخدرات، والسموم لا على مخدرات يا جهاز الكمبيوتر سلك إيش الوالد؟ <تصفيق> إحتماله قل لازميه، إحتماله حبك فيه، ليش؟ هو حبكه حرامة. حرامة. بلام... ما, ما التحريم، فكل نجس محرم همو نجسك محرمة ولا العكس يعني فليس كل محرم نجسه همو محرمك نجسنيها همو نجسك محرمة هل سي نجازات يحرامك فلان همو حرامك نجسنيها بيزنيها وذلك لأن العكمة بالنجازة هو المنع عن ملامسة على كل حال نجاحه هو يا أتولهم وده كشيدا سيد يبيسا بيساي ميز الأخير دواهنا كوا بيسن بس ده بيسا اللي هم وقتها شيء فلامزه ده فالحكم بإنجازه لا حكم بتحريمها بخلاف الحكم هذا دا حكم دان لسه لو يأوشت حكم الدا كحرام أو يخ بخلاف الحكم بتحريمي فإنه يحرم اللبس الحليس، أسا ما عند عبد الرحمن يقول يعوذ ذلك بيغمبرتي يقول خاص يعني زير حرام هذا لك طايران يعني ذهب وإذا هذا أجزأني فإن تحريم الخمر الذي دل عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها لا يلزم منه نجاستها اليرق أجزأني أجزأني فإن تحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص أو دليلين سواء مخلين على الذي دل عليه النصوص او من الصيلى سلام سلام لا يلزم منه نجاستها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 ك أو مثلا مثلاً ش زوج الميمه أو ورد، زوج بقينا على الأصل المتفق عليه، أقدر أقول لك شمع ب اتفاق عليه، كل الاعجازات وتقدم كلام الغزالي ومن الرس الشاهد الإجماع على نجاستها وتقدم دليل نجاستها من السنة المطهرة طبعا ما دليل منين نجسها؟ بس الكوفية أبرز لو يسيناها لو أما لجناهينين كبيرين عرف فعلا عرف كتوسلفت سبب لكن يبيشون فيسا بل انقضى لو يديه بيعبر يزا يعني فرق بين محرمو من السيف يعني ليه كان الدليل لك أجا حرام بو ما نعوانين أجدسا، همود أجدسك حبامه، بس هم حبامك نجدزنيا، إلا بملقي شيء دي بيتن لي ما كوا، ده كوا عرق كوا، أو نص ما نبي نصي قاتنا، أو اختيما، بسلي حرام ما ثالثاً يا استاذ كيف بسم الله الرحمن الرحيم خلاف العلماء في طهارة النجاسه بالاستحاله دين ماذا المعنى اجي هل تطهر النجاسه بالاستحاله ذلك بان تنقلب من حالتها الى حاله اخرى هذا طلاب العلماء كان يا للتويه كاتك استكبير بو على يعني للدوخك لو ذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر اهل الظاهر ابن عزم الظاهر كقائد هو أبو دا داود الظاهري داود الظاهري دا دا داود الظاهري رأس القائمة يان في هو ابن عزمي ظاهرين بلوغوا جميع الظاهرات قضي بأودوب بره بالاستحالة او دو وهو رواية في مدى الإمامين أو إمام ملك إمام محمد ذو دو, دو رواية أو رواياتنا رواياتنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تينية وذهب الجمهور العلماء وذهب هل بيجادني شيخ الإسلام الشجاع الكبير مجدي أحمد وعلى صعيد والجمهور العلماء لجرسنا إلى أن لا سطخار بالاستحالة والبعض الجمهور العلماء كذا جمهور غير أواننا يعني الشافعية ومالك ومالك, وأح ومالك وأحمد في قول إيمان قول كيتير يعني للجرد جمهور علماء هرتعليدك توني لا جدو أو دوب يا برايزر مالك وإما محمد رواياتك كانوا في دي في رواية ليقل رواياتك يعني كذا الجمول العلماء هل تعرف الجمول وهو مذهب الثلاثة ها مالك شافعي أحمد لو إن... لو... أبو, حاني فين أبو حاني فين لا. لا. لا. رأيي. أو رأي. رأيك رأيك بل انا لو لا مرام بتنيا بتعامل لي غيري او <صفيق> غير لابو <صفيق> او اختي تبدا الجمهور كسنه دليل ولا او شاف على قيودني شاف هو دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يا نهى عن أكل الجلالة والبانية الجلالة فيها جلالة قاز مراوي يخص الأواناء وضع في شيو في شيو في الشجر دخل مريش كمتر مريش كمتر لازم تركع وشوع دخول أي شيء أو أو لمريشك دواء زن مريشك مريش لا ملاوي لقى على الشيء أول ما تاني كوا تركاوي دخون يعني أول دخون هجيبته بي فلوشي وأنا كبيسي دخون قالو بيجي لا خايركا ويخوخ ويخوخ دا يزني لي يشوشي فاش نوشه بيسا او تو دو زيروجي دويد كريدي المقابل نو بي خاجورو غشتكي او ديمتشن بلا ما توم او يوصل كاوبي سيي خا حديثي بلا ما غلب خازو من اليا بلا مريش يعني على جيش غير لا حرج او داجنا داجنا وش موليكات اذا اول انا اجراتو لو دوخي قورالو دوخي دوام نرجع و... درسها ديوجلالة نيا أو إذا نرجع رأييها رأي أبو حنيفة ورأي ابن تيمية رأي إمام ظاهر إمام ظاهر كا كاظر إمام مالك وإمام أحمديس قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو طبعا تلفزة لأن أكلها أكله أكله النجاح ف في صدقهم أو جلالة يا والبانيها تاون نیکرده بیه، به به خون نیکرده، نجلا لب بخوره، نشید کشی. لو ایله اتفاق داد تهران، اتفاق بدی مکید گوشت. نه، از اون باعثی اون شلوار میکه غالي من، غالي من آن است پیشی دخون. ولی مگه مرد پیشی خورد، اگر بزن اوی خورد، اگر سیر سیر کانش ایله آخری خدمت. غالباً لما تعي ما وتو أنا اه.. لها فلما غيني سس سير قاميش مر بذن كبيشين خوات بينو تجلعله. أزوجتو ااا لفرط في, في, في بي ينزل نامرزك أن اللهم أنتقي دزن من الإسلام دزن دزن من الإسلام ثي صالح قوشي بدين قوشي نخو لق قولي اللهم أنتقي جل سب خصابي أو دزن زعيمية سب ما الزهدي الزهدي الزهدي لا تقول إلى مكان بس هو ما است لا توي إسماعيل هذا من في اشوا ايش دي بكري؟ شنو نظامه التخزين؟ لا لا داز لا دافيشي لجوشن دازينتا باكي كودان بكري شركلا زيغمان فلام دكان اقل هاني هاد الدكان موش دكان دكان قالو دونو زياريني قالو دونو لو شدي ديارا ديارا خرجيني راسي زيانا كجل هو على الزاج فلام اويلي أو زيد جمال الشوهاي، لا مش جمال لو زي دستي. زي دستي. يعني لو شيء زي ثابتين هو أو شيء هو شيء ثابت، أوش والله أن ذلك طاهر، إذا لم يبق أثلا النجاسة، لفرني أوه يغافتيه نصته أو باكله إذا لم يبقى لم يبقى لم جازمه أن ولم لما لام لا من أمس لا نهاية جازم لو يبقى لأنه لم يبقى أذارا يبقى في المضارب يجعلون ذي حضر الله فكرتي نحوي لم يبقى لم يبقى لم يبقى شيء فاعلية، تقنية، كفاعلنا هو دفعة لا بقايهاش يا، لا لا وكي، يعني ب يعني يعني ما هو فاصلي رشقي لا أقي نامين بسير نامين حتى إذا لم يُقِ أذن النجاسة ولا طعمها ولا لونها ولا ريحها ترى وصدي نشويين دعسنا ميني بميني ولا طعمها ما طعمكِ نرنجكي نبولكِ لأن الله تعالى أباح الطيبات فاجود طيب أرتباطك ربي لا محرم الخبائس وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها صفات عين واحدة غايقةها لوجو الصفاتي أصلاً كي خوتنا أصلاً لم يشيا خلاص بس حال مو وقتها هو ميلاتها شتبيش كي خوارد بيسوا نك ما بيسا بيسا في ذاتها في عينها طاهر في عينها خبيث خباسي العينية هو نجاسة نجيسة, نجيسة. يعني فإذا عادت العين خل خلنا دخلت الطيبات أقول هذا عينك هات أوصل فاشي قال الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ أو الشيخ الاستحالة تظهر النجسة. دليل استحالة باش جكته بسم هذا هو الصحيح ودليل هذا القول واضحة خلاف العلماء اتفق العلماء على أن الماء الطهور يزيل النجاسة. العلماء كان اتفاق على ذلك. آبي باك هم بيسجلون لاحظن واختلفوا بإماسيو ذلك من الماء عادي والجاملات التي تزيلها بلا أشياء لسبب اختلاف الأوري هو غيري غيري أو ناساي من الماء عامل جامد أو شيء ده بني ثابتة جامدة يعني هو صن لا ده شيء بقول ملذاتي أو المنزلين ذهب ابو حنيف واصحابه أصحابه يعني من الشيباني لقى أبو, ابو يوسف ابو يوسف أبو حنيف الشيباني إيه نحن نحسن الشيباني الى ان النجاسة تظهر في أي موضع كان بأي طائر يزيد اللي عليه جليد سواء كان ماء أو جامدا ليه كان ابو علي قوه الصحابه قدرت بي سي صار دتوا لهالشيء اللي قلت وبهل باكلو تشبيدن ما دام حق بنيه ماء يعني الشلبي ينرقبي الرقبي لون هنا صابون صابود رق قال لي انه صابو باكيا قال لك ه صابون باش كذا لا ذي بره هو ذيك أنا ابوعنيفو أصحابك المدرسين وذابل أحمد بن محمد الإمام مالك إلى أنه لا يظهر المحل من النجاس إلا بالمطهر إلا في الاستجمار فقط إلا من نبي تندري إلا بقاؤه أصحابه يفارقه بلام نجح استجوابه إذا كان كل واحد يقدر هو أن يش هو دليل برد هو قال إنه وسبب اختلافهم سببي هل مقصود بإزالة المجازر الماء وإتلاف عينها فقط؟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 أجل أقوله لاني أصل كذي وهو نشيل على إلا تجل على إلا تجل أو من شيء يا استدل أبو حنيفة في أحاديث أثر في هذا من أروى ومو داود رحمة الله عليه من حديث أبي غيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى من عليه فإن التراب له طهور. إذا وطع بي. لا بي خور يعني بقوتة. اي لا لكاني في شي شيء فيه او او خرج له لو او ده. كان او على هو من ما رواه من حديث ام سلمة ان سلمة كانت اجمل نساء القريش بس بس قال النبي صلى الله عليه وسلم اني امراه قطيل ذيلي وامشي في, في المكان القذر فقال له لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده فقلت يا ربي لا اامن او اش جوايز لما تكمل درجة في السن، آه السب كم؟ أمثل شيء نقرأه يا. باشي باشي وهناك عاليس أخرى. وهذا الحديث تكل عنه أبو العز وقال القاضي هذا الحديث مما رواه ما رو نقل كان غيره لم يرو إلى فقالت هذا عندي على أنه وصبوا ذيب السعودية بول، فمر بعد الأرض وطاروا، ولكن يمر في المكان لا يقدروا. الأخير مشي وقال الشيخ عبد الرحمن استعدي عبد الرحمن السعديش يجلع علي مكان السعودية وصاحبي تفسيدي استعديش كأوتش ذول بريزة و لما لما تعيده كان التفتيش فعلًا في ما يجي ثاني لو معذور بيزد، كأوتش ذول أو يجوز ما ديشا. هو مختصر يزال النزال الكريسي تجيزون العشق تقالي راضي الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء فإنها تطهر وهذا الشيء يجب في السيد هذا الشيء وكذلك إذا انتقلت صفاتها الخريطة وهلوها قرأت صفاتها وهلوها وخلفتها الصفات الطيبة وهلوها الشيء يعني صفاته فإنها تطهر بذلك كله لأن النجافة تبدور مع الخبث وجودا وعدما سبحانك اللهم وتحدي سبحان الله إلا إلا إلا